ذلك أفعظ بها جبرتش دي جبرتش خد تعالى بون كسا دي عذاب دك أفجبرهن بان بأن الله نزل الكتاب بالحق سربيتش دي خد تعالى كتاب قرآن يا إينا يا خاري ابحقيه بس بانا كفر بك لذي قرآن دا مختلف بون إيمان بهندك إينا إيمان بهندك دينا إينا وإن الذين اختلفوا في الكتاب و هندی که آو کسند، مختلف بین الكتاب دا، مختلف بین، توی تشد دا آو تشد من بو تاینا یخواره ای محمد، ایمان به هندکه اینای، ایمان به هندکه ناینای، آن گویی این، افقر آنها سحره، آن شعره، او کهانتا، آخفترت وان، جذابی، آبتهود کنه، لفی شقاق بعید، یت شقاق کادر دا، یت جذابونه کادر دا، اش حکی، اش راستی. يعني جالك الجدونش حقيقي حقيقي وان يديره او اتنازيكي حقيقي نين